يَعْبُدُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ يأتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَهُمْ قَالُوا إِنْ كُنْتَ إِلَّا كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ مَا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ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 كان من عند الله وكفرت به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثنه فأمن وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثنه فأمن واستكبرتم إن الله لا يهبي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 والقالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالدينه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ولتجاوز عن, عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِ نِيًّا أُخْرِجُ وَقَدْ قَضَىٰ عَلَيَّتُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَتَكَا أَمِين إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَٰذَا فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ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 ارئ اذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا اظهرتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون على ما لهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض غير الحق وبما كنتم تفسقون والقرء فاعاد إلأن درقمه بالأحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عندنا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَادُكُمْ قَوْمًا تَجَادُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِّلَ أُوْذِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرٌّ بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلٌ بِمِرِّ عُلْمٍ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ دَنّيرُ كل شيء بأمر ربها فأصبح مولا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنّاهم فيما غاء مكنناكم فيه وجعلنا لهم وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدًا فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعٌ وَلَا أَبْصَارٌ وَلَا أَفْئِدَةٌ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا, إذ كانوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَإِذْ صَرَفْنَا ذَلِكَ إلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنْصِتُ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمُ الْمُذْلِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيَى الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ